Ya ummat Muhammad ya ummat Ya ummat sayyid بسم الله فالذود عن نبينا <تصفيق> أغلى من كل شيء هو مستقبلنا هو حياتنا وهو دنيا وزمانة. وهو آخرتنا اليوم يعرف الصادق من الكاتب اليوم يعرف ما رأيناك يا حبيب القلو ويا طبيبها ولكن يعلم الله لم تشتاق الأنفس للقياك محمد رسول الله وهو <تصفيق> الله الذي لا إله إلا هو لا أنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار تا خير فينا أمرت هذه القضية بسلام أعلم كاعداه في اليوم ما فداه واسمعوا نبض اقلوب يبلغ الكمنا صداه اين صدقنا اين صدق محبتنا اين مواقف امه المليار من أم أم المسلمون على وجوب الانتصار النبي الله عليه وسلم بذل الانفس والاموال فداء الله فداء لو أن الذي يستهذئ به ملوك من ملوك العُّر أو رئيس من رؤسائه والجواب محروف والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فعنونا في سيد ولد آدم في الذي لولا الله ثم لولا ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فعنونا في الذي وجدنا ظلالا فهدانا الله به في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به فعنونا الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدين وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرا حررته النايدا ولا لعنة الله علي المجمعين سببتم رسول الله أفل لدينكم ولا الأيام بيننا يا رباد الصليم وسنرى من تكون له الآقف من الذي يضل سعيه في الدنيا, في الدنيا والآخرة ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا واشداه أسمع أسمع أسمع أبناء السادسة عشر أرجل الرجال المعوذ ومعاق قال يا عم أين أبو جهل سمعنا أنه كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم والله يلا يفارق سوادنا سواده والله لا نجونا إن نجو فانطلق إليه كسهم أدى أرضه قديلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم كل يقول أنا قتلت عدو والله تسأل التاريخ ينبي كيف أبصرت نداه بالغ المدلى جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى انتهى وانتهى ثم ابتدأه فمن لي الله اليوم من لي الله اليوم فبيك يا رب الله خبرنا سيرا غنائك القوم لا ما يسمعون هو الشباب والأطفال متعرضشون للذب عنك وعن عرضك وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم يا أمة محمد والله لا يضروك بأبي أنت وأمي فلطبت وربي حيا وميس والله ما ضروا إلا أنفسهم قد آذنهم الله بالحرب والله ما ضروا إلا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 بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة نعم عباد الله محمد بن عبد الله صلوات ربي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد لا يكون إلا عدلا والمبشر لا يأتي إلا بخير والنذير لا ينذر إلا من محبة وخوف على من ينذرهم يقول الله لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم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 جبت السماوات أو ما فوقه الندجا على منورة ذرية النجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم مشيئة الخالق البأر وصنعته وقدرة الله فوق الشك والثهم ما, ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله لعمرك وعليه إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول ابن عباس ما خلق الله وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأثم التسليم سيد ولد آدم ولا فخر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر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 وحليمة من الحل وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم ولما كان خاتم النبيين فوجب أن تكون شريعته أكمل الشرائع وأن تتوفر فيه صفات جميع الأنبياء والمرسلين نصب إلى الشافعي رحمه الله قوله ما أوتي نبي معجزة ولا قضيلة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها وأعظم منها يا خاتم الرسل المبارك ظوءه صلى عليك منزل القرآن سبحان من زكى سمعك وبصرك سبحان من زكى سمعك وبصرك واصطفاك سبحان من جعل أكمل صفات البشر في صفاتك وأكمل أخلاق البشر في اخلاقك أنت الذي قال لك ربك وإنك لعلى خلق عظيم وأنت الذي قلت عن نفسك أدبني ربي فأحسن تأذيبي وأنت الذي قلت عن نفسك الدبني ربي فأحسن تأذيبي يقول عنك حسان وأحسن من لم ترطط الطعين وأجمل من لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اعترف بعظمتك القاصي والداني حتى الذين أنكروا نبوتك لم ينكروا عظمتك وأنت لست بحاجة وأنت لست بحاجة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 منذ عقود طوال ونحن نشرب كأس الظل والمهانة أنت فلسطين وصاح أقصانا ولا مجيب وتوالت الصيحات والأنات ولو كانت صخور لا لتلك الآهات والصيحات ولا زالت تتتابع علينا المصائر وتوجه لنا الشتائم والاحتقارات وممن من أذل وأحقر شعوب الأرض لكن لماذا لأننا لو احترمنا أوامر ربنا لا احترمونا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 حتى تعودوا إلى دينكم يوم أن كان المسلمون أعزة طرخت إمرأة وإسلاماه فجيش لها المعتصم فجيش لها المعتصم جيشا وسير لها جيوشا لنصرتها ويوم أن نقض نقفور كلب الروم العهد أرسل له هارون رسالة فحواها الخبر ما ترى لا ما تسمع يا كلب الروم واليوم يوم أن تشربنا الذل والهوان ماتت أحاسيسنا وماتت مشاعرنا يسخر تجار البقر من رسولنا يسخر تجار البقر من رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس جدوى المقاطعة وأقلى أمانينا أن يقدم لنا اعتذار أقلى أمانينا أن يقدم لنا اعتذار أي اعتذار حتى الاعتذار طلبناه على ذلب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 خسر الدنيا والآخرة عند مسلم من حديث ابي هريره قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم بعثت لعانه وإنما بعثت رحمه اني لم ابعث لعانه وانما بعثت رحمه وفي حديث آخر أنا رحمة مهداه ولم تكن رحمته قاصره على البشر بل حتى على الحيوانات عند ابي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال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 كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكة المدينة فمررنا بخباء لإعرابي فإذا ضبيه غزالة مشدودة إلى الخباء فقالت يا رسول الله إن هذا الإعرابي إصطادني ولي خشفان في البرية يعني ولد الغزال ولي خشفان وقد تعقد اللبن في أخلافي فلا هو يدخني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تركتك أترجعين قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشاء فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاء التلمض فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخبار وأقبل الإعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيها قال هي لك يا رسول الله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 ورسموه في أبشع المناظر والصور ما دروا أنه أحلى من القمر <تصفيق> اسمع اسمع ألصاب اغلى وأحلى البشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان ليلة مقمرة لا غيم فيها وعليه حل حمرا فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان في عيني أحلى من القمر يقول كاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سره استنار وجهه كإنه قطعة قمر وتقول الربيع بنت معون بمحمد ابن عمار ابن ياسر تقول له لو رأيته يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس في أبراجها طالعة لو رأيته يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس طالعة في أبراجها ويقول أنس رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم متوسط الطول إلى الطول أقرب ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون أمهر أي أبيض شرب بحمرة ويقول جابر رضي الله عنه كنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل مشرب العينين بحمرة ويقول علي رضي الله عنه واضفا إياه صلى الله عليه وسلم يقول كان في الوجه تدويض أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفاء ما أحلأه وما أجمله يقول أهل العلم إن كان يوسف عليه السلام أعطي نصف الجمال فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الجمال عن الحسن ابن علي عن خاله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أزج الحواجب أي مقوس الحواجب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 تهل الخدين ضليع الفم أشنب ويقول ابن عباسل رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين وكان إذا تكلم رؤيك النور بين ثناياه وذكر علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واللحية اسمع يا من تحلق لحيتك ولا تريد أن تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أطلق اللحاء أسدل اللحاء أكرموا لها أو كلها لا تتشبهوا باليهود والنصارى وكان شعر رأسه كما قال أنس رضي الله عنه بين الشعرين لا صبق ولا جعد بين أذنيه وعاتقه يضرب من بينه وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يا الله فأمله الصحابة تأملا وملأوا أعينهم منه وما كانوا يشبعون من رؤيته دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أحد أصحابه ووجده مهموما مغموما فقال له ماذا دهاء وما الذي أهمك فأخذ المحب يبث أشواقه فقال يا رسول الله لقد أهمني أمر عظيم وهو أننا نكون معك ونشتاق له ويزيد شوقنا لك فكيف إذا مت أو متنا وفارقنا كيف إذا كنا من أهل الجنة وكنت أنت من أعلى منزلة كيف نراك بل كيف لو كنا من أهل النار وحرمنا رؤياك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 أطيب رائحة من رائحته صلى الله عليه وسلم ومع عرقه صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها خبر من أجمل الأخبار يقول أنس رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال أي نام لوقت القيلولة فعرق وكان كثير العرق وجاءت أمي بطارورة فجعلت تسل العرق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال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 فمر بسواد بن غزية وهو متقدم في الصف فطعنه في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أوجعتني, أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني من نفسك أي اجعلني أقتص منك فقال له صلى الله عليه وسلم لك ما أردت اقتص لنفسك وعرض نفسه له فقال يا رسول الله لكن بطني كان مكشوفا فلابد أن تكشف بطنك فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك يا سواء الله اكبر القائد الاعلى وقائد القوات المسلحة يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده وامام ومرأى ومسمع جميع الجنود فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك يا سواء فما كان من الجندي الا ان اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يملغ وجهه ونحيته في بطنه فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواء <تصفيق> فقال يا رسول الله حضر ما ترى يعني حق وقتال ولا ندري نحيا أو نموت فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك <تصفيق>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 وفي وصف آخر عند أحمد من حديث عبد الله بن سرجس قال ورأيت خاتم النبوة في نقض كتفيه الأيصر كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها الثلاليل وفي وصف آخر شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف فرص قالوا والحكمة في الخاتم أنه آية وعلامة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى وقالوا أيضا أنه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ حكمة وإيمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو ذرا إنه معلم البشرية وهذه إنه معلم البشرية وهذه جمع القوة والعدل والشدة في الله وكان ألين الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس ومن أشدهم حياء بل شد حياء من العظائم بخدرها افلا يستحون افلا يستحون وهم يصورونه بتلك المناظر الخاليه من الحياء قاتلهم الله قاتلهم الله ان يوفكون اجتمع في الله عليه الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه واجه قومه بدعوته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 ما كذب على الله أربعين سنة قبل النبوة أيعقل أن يكذب على الله بعدها يوم أن تحمل الأمانة وكلف بالرسالة جاء إلى خديجة جاء إلى خديجة خائفا يقول زملوني زملوني فقالت بكل ثقة لأنها تعرف طهره وعفافه والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق علمت رضي الله عنها أن من يتصف بهذه الصفاء لا يخذل أبدا فلما سمعت خديجه رضي الله عنها كلامه وطمأنته وهدأت من روعه انطلقت به إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل وكان قد تنصر عنده من العلم ما عنده فلما سمع كلام خديجه رضي الله عنها قال رحمه الله وهو خائف وجل قدوس قدوس والذي نفسي بيده لئن كنت صدق يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة لان كنت صدقت يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليأتي كالناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى عليه السلام وإنك نبي هذه الأمة ولتؤذين ولتقاتلا ولتنصرن بإذن الله ثم قال ورقه واسمعوا يا شباب ثم قال ورقه واسمعوا يا شباب اسمعوا الشيخ الكبير الذي ذهب بصره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 فقال ورقه رحمه الله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وما لبث ورقه بعدها إلا قليلا فلما تنزل قول الله يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن ولربك فاصبر قال صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات وأن لا زمان النوم يا خديجة وأن زمان النوم يا خديجة فجهر بدعوة الحق وهو الوحيد الأعزل وقام بدين الله وقام بدين الله وبالدعوة إليه ما لم يقم به أحد وأوذي في الله ما لم يؤذ قبله أحد وقاس الإضطهاد والعذاب هو الأتباع يقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة يقول للأتباع صبرا إن موعدكم الجنة كل هذا لتحرير البشرية من وتنية الشرك والضمير وضياع المصير قاس من أهل مكة ما قاس آذاه أهله وأقاربه ووصموه بالكذب والسحر والشعودة فما زاده ذلك إلا ثباتا ويقينا ولما رأى أصحابه القلة القليلة يهانون ويعذبون ويضطهدون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة وبقى في مكة وحيدا يواجه قوى الظلم والطغيان فما وهن وما استكان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 والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فلقد سرت مصر النجوم همومه ومضت مضي البافرات عزائمه فلما ماتت خديجة المثبتة له بعد الله ومات عمه الذي كان يحميه خرج للطائف يعرض عليهم عزة الدنيا وشرف الآخرة فاستهزأوا به وآدوا فقال له أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله إن كان الله بعثك بشيء قط وقال الآخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا لان كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك وقال ثالثهم وقال ثالثهم قاف الله أعجز الله أن يرسل غيرك فلما آيس منهم قال لهم أكتموا أمري فقدروا به وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم وقعدوا له صفين على طريقه فأخذوا يضمونه بالحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم يستهزئون ويسخرون وخرج فائما على وجهه لم يفق إلا في قرن المنازل يقول بأبيه وأمي فرفعت رأسي فإذا انا بسحابة قد أضلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداه ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال الرحمة المهداة بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله من يعبد الله فوحده ولا يشرك به شيئا يا الله أبعد أن آبوك أبعد أن آذوا وشتموا وأدموا قدميك ونالوا ما نالوا منك من السخرية والاستهزاء تعرف على فدايتهم وإنقاذهم بدلا من تدميرهم وحلاكهم سلوا مكة ورجالها سلوا الطائف وجبالها سلوا مكة سلوا مكة ورجالها وسلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال والله والله مهما تكلمت الأبواء أو سطرت الأقلام فستظل كأنها لم تبرح مكانها فمن ذا الذي يستطيع أن يصف أو ينصف عظمة سيد ولد آدم ومهما خطت له الصحائف وألفت المؤلفات عن شخصيته وحياته فإنها ستسقط على استحياء لأنها لا تستطيع. أن تستوعب بصفحاتها مهما كثرت جانبا واحدا من عظمته فلقد بلغ الدجا بجماله وبلغ العلا بكماله حسن الجميع خصاله فصلوا عليه و وآله يقول الله له مواسيا بعد أن ناله ما ناله من الأذى والسخرية والاضطهاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وها هم يسخرون ويستهزئون بك ميتا تحملت السخرية وأنت حي وصبرت عليها وها هم يسخرون ويستهزئون منك ميتا والله لن يضروك بأبي أنت وأمي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 ليختبر الله محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في اتفاع عنك وأنت الذي تحملت من أجلنا ما تحملت فما الذي أغاضهم, فما الذي أغاضهم وجعلهم يسخرون ويستهزئون هذا هو محمورنا الثاني عباد الله بلد هناك بلد هناك في أوروبا يسمى بالدنمارك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 ردود الفعل لا تليق بمن عندهم عزة وكرامة سمعوا عن فلسطيننا وأقصانا وكيف خذنا أطفال الحجارة سمعوا أننا خذنا العفيفات في البوسنا والشيشان سمعوا عن تطاول الصليبيين الأمريكان على ثرواتنا وأعراضنا في العراق بل داسوا قرآننا بل داسوا قرآننا وأهانوا وما سمعوا منا إلا شجب واستنكار كما هي عادتنا سمعوا اليهود يرددون ويقولون عنا محمد مات وخلف بناك سمعوا اليهود يرددون عنا ويقولون محمد مات وخلف بناك فأرادوا أن يأخذوا نصيبهم من القصعة التي تداعت عليها الأمم لما قذف الوهل في قلوبنا فطعنونا طعنة أخرى في الصميم وفي من؟ في سيد ولد آدم في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فعنونا في الذي وجدنا ظلالا فهدانا الله به فعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به فعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين وليسوا هم بأول من فعل ذلك فلقد سبقهم من سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ ابن عفراء تطاولوا لأنهم لم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء أبناء السادسة عشر الذين طرجوا يوم بدر بحثا عن أبي جهل فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عوف فإذا انا بين صبيت صغار فضاق صدري لأني أردت رجالا يحمن ظهري فلما تكلم علمت أنهما من أرجل الرجال قال يا عم أين أبو جهل قلت وماذا تريدان مني قال استمعنا انه كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم قلت فماذا تفعلان ان عرفتما قلت فماذا تفعلان قال بنبره المحب الصادق الشجاع والله ان رايناه لا يفارق سوادنا سواده والله ان رايناه والله لا يفارق سوادنا سواده والله لا ننجونا النجا فلما ظهر له انهما صادقان أخبرهما بمكانه فانطلقا إليه كالسهم وخرقوا الصفوفة وابتدروه بأسيافهما حتى أردوه قتيلا ورجعا للحبيب صلى الله عليه وسلم فأني البشرى كل يقول أنا قتلت عدو الله فمن لأعداء الله اليوم من لهم من الذي أغاضهم ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقول النحن والآخر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 في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا بهذه الأوثان التي تصدر عندنا واستهزأ أهل طاش ما طاش أطاش الله عقولهم استهزأوا من قبل بالدين وأهله أغاضهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإفساد مخططاتهم رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج رغم الخيانات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 كان سيد المجاهدين يقول علي إذا حمل وطيس لذنى بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال علمنا أن الشهادة في سبيل الله اغلى أمنيات الصادقين يقول هو بأبيه وأمي وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل وذاك في ذات الإله وإن يشع يبارك على أوصال شلو ممزع ومحمد كان أمير الركب يقود الحوج لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لأمتنا أغاضهم رجوع آلاق الشباب في كل البقاء والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر وقنواتهم التي أوجدوها لإفساد أخلاق الشباب وتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة يا ويحهم يا ويحهم ما أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم بالدنيا والآخرة أغاضهم والله أصحاب اللحى والثياب القصيرة وأصحاب القلوب الطاهرة والنفوذ الزكية الشم الأباه الذين يثيرون على خطى سيد المرتلين أغاضهم أن كثيرا من الدنماركيين أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لهم فباعتراف كل العالم الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض ولا عجب فهو فطرة الله الذي فطر الناس عليها أغاضهم أنه رغم حملتهم الشرسة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خاصة أن نساءنا وفتياتنا يا بين الانحلال والفساد والضياع أغاضهم أن الحجاب لبس حتى في بلادهم فأعلنت فرسا حربها ضد الحجاب أما علم أولئك أما علم أولئك وعملاؤه أن نساءنا هن حفيدات خديجة وعائشة وسمية وأم عمارة وأن نساءنا يبتين رسولهن بأرواحهن قبل الحجاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يحد يوم أن انقلبت الموازين وفر من فر ثبتت كوكبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم إمرأة ضعيفة ثبتت إمرأة يا رجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألتفت يمنة أم عمارة تدود عني ألتفت يسرة أم عمارة تدود عني أقول يا أم عم عمارة يقولHo! النبي صلى الله عليه السل و أم عمارة يا أم عمارة من يطيق ما تطيقين من جتلا سليني تمني يا أم عمارة قالتُ نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله قال لها أنتم رفقائي في الجنة لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس القادمون وخزرجوا وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرجوا وجريدة دنماركية خبيثة حكومية تعرض صورا كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بابشع الصور فتاره تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة وتاره تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء وتاره تصوره وهو يطارد النساء القصر وفي أخرى يقول لأتباعه ليس عندنا من الحور مزيد وزادوا في وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره <تصفيق> <تصفيق> لم تسلم حتى أمعاه من سخريتهم واستئزائهم فصوروا بطنه مرسوما وهو مفتوح ورسومات قبيحة في بطنه وتمادوا, وتمادوا يوم أن المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار فجعلوها مسابقة مفتوحة لأحسن رسمة كارك أدينية هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الاسلام هم يدخرون ويستهزئون ونحن نتحدث عن سماحة الاسلام أما قال الله عن محمد ومن معه أشدى على الكفار أما قال الله عن محمد ومن معه أشدى على الكفار والله لا خير فينا أمرت هذه القضية بسلام.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 ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحنية ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس هل أصبح عباد الفقر أسجلوا مننا أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ وأين مواقف أمة المليار؟ عباد الله لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصاب. النبي صلى الله عليه وسلم وبدل الأنفس والأموال فداء له وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه وهذا أدنى ما له من الحق علينا ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بعضنا جبارا في الجاملية خوارا في الإسلام لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا بدءا لكلبتهم الفاجرة ملكتهم الخبيثة التي ألفت كتابا عن مذكراتها وقالت بها أنه دافت من التصدي للإسلام وأن المسلمين في الدنمر كالغدة السرطانية ألا قبح الله وجهها لم يبقى إلا النساء الكافرين أما رئيس وزرائهم أفجر الفجار فقال إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها ولن نوقف أحدا عن ذلك ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهودهم المعنيون أما رئيس قضاتهم فرفض القضية المفتوعة من المسلمين ضد تلك الصحيفة فالقضية عباد الله ليست قضية جريدة تسيء إلينا لكن بلد كامل بصحفه وملكته ورئيس وزرائه فماذا بعد هذا وماذا ننتظر طارت حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها ولم تقار على سيد البشر ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائها سأترك لكم الجواب فالجواب معروف يا أمة محمد يا أمة محمد يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يوهات فماذا أنتم فاعلون ستقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك أهذا الذي استطعتم عليه اسمعوا من خبر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 فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروه من هذا يا محمد قال هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة لا قرابة لا أسابة رجع عروه إلى طريج بعد أن رأى ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم كان لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتلون على وضوءه وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كثير جل منهم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 روحي لروحك فداء معني بما تشاء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة واتني برأس خالد الهذلي اذهب إلى مكة واتني برأس خالد الهذلي ما تردد الصادق ولا تلك ما قال اعذرني ما قال المهمة صعبة ما قال ارسل معي فلانا او فلان لكن قال مستفسرا يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا اعرفه فقال صلى الله عليه وسلم علامة الرجل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 خالد الهدلي مخيما له في ميناء يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة فجاءه عبد الله بن أونيس عارضا خدماته ومساعداته فالحرب خدعة فقبله وأدناه وكان ذو رأي ومشورة فقربه منه وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهدلي خلف الخيام فاخترط عبد الله بن أونيس سيف واجتز رقبة الرجل هكذا أصحاب محمد هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرجع عبد الله بن أونيس قافلا إلى المدينة بعد أن اتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديك فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندية قد أتم المهمة على أكمل وجه فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليلهم المتوكئون خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليلهم المتوكئون فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصة أن تكفن معه في كفنه شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول هذه أخبارهم فما في أخبارنا هذه مواقفهم فما مواقفنا قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكذ فإنما يبكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدقوا في حبهم لله ولرسوله فصدق الله معهم منهم من, من اهتز الرحمن عند وفاته ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان فقال تمنى يا عبدي قال تمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك فقال الله أني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون ولكن أحل عليك رضواني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 وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة أقرئها من ربها ومني السلام أقرئها من ربها ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أليس هم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الحوز العظيم يقول قائلهم من الكفار يقول, يقول الإسلام دين لو كان له رجال يقول الإسلام دين لو كان له رجال إي والله ما كذب اليوم يسيئون لإسلامنا وقرآننا ويشتمون نبينا ثم يقولون لماذا أنتم إرخابيون؟ فماذا تريدون أنا أن نكون إن بطاحيون مستسلمون حرام في قوانينهم السخرية بالأديان إلا الإسلام ويقولون عن الإسلام أنه دين الساقطين أخلاقيا يقصدون بذلك نبينا فلسف فلسف فمن أين لنا بأمثال معاد ومعود أين لنا بأمثال ابن أنيس وأولئك الرجال اسمعوا هذا الخبر وأن سويا على أنفسنا ذكر صاحب الذرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة المائتين واثنين للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر فأخذ أحد دعاة النصارى يصب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط فزمجر الكلب بشدة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 فوثب الكلب بعد أن قطع ربابا ووثب على عنق الصديبي وقلع زره في الحال فمات من فوره فأسلم نحو من أربعين ألفا من المفوت غارت وغضبت الكلاب غارت وغضبت الكلاب فأين غضبتنا اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله فأين أشواقنا قال الحسن البطري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جذع النخلة على فراغ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين الجمادة والجذع يحنوا إلى رسول الله الجماد والجذع يحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تحنون أنتم إلى ذكران كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه اشتقتوا لي إخواني اشتقتوا لي إخواني فيقولون ألسنا قال بل أنتم أصحابي أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضا وقال لنا استهزئوا بي وشتموني وآدوني فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة فها هو باب الشرف فتح لكم على مصراعي لتنصر الله ورسوله كما مسره الفيصل رحمه الله والشرفاء من قبله أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد نشأ وترعرع وانطلق بدعوته من هذه الأرض المباركة ومات فيها فأين غضبتكم لله ورسوله العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد للأمة كرامتها التي داسوها تحت الأقدام قسما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 فلا لعنة الله عليهم أجمعين سببتم رسول الله أفل لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا فإني وإن عنفتموني لقائل في دل رسول الله أهلي وماليا أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل آدية الأيام بيننا يا عباد الصليم الأيام بيننا يا عباد الصليم وسنرى من تكون له العاقبة ومن الذي يضل سعيا في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله دعناهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله إن شانئك هو الأبتر فكل من شنأه أو بغضه أو عاداه فإن الله يفطع دابره ويمحق عينه وأذره أليس الله هو الذي قال إنا كفيناك المستازئين فالله كاف عبده لكن الله أراد أن يبتلين بصدق محبتنا لنبينا فماذا نفتل فاعلون فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء هو مستثبلنا هو حياتنا فهو دنيانا وهو آخرتنا اليوم نعرف الصادق من الكاذب اليوم نعرف الصادق من الكاذب ما رأيناك يا حبيب القلوب ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبهم ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك ووالله الذي لا إله إلا أول لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين <تصفيق> فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذا إلا فداك أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى من من تباك إنا أحب أسماء المناده لنا حين يقال لنا يا أمة محمد إنا أحب أسماء المناده لنا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 أي من قلب ينقلبون نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم هم يحتاجوننا قاطعوهم قطعهم الله ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام بل أبدا ما حينا لسان حالنا ما قال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم إنا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبقضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يا تجارنا لا تخذلونا يا أهل الصحب والجرائد والمجلات لا تخذلونا يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا يا ولاة الأمور يا ولاة الأمور يا خدام الحرمين لا تخذلوا أمة محمد فليكن ولاؤنا لله ورسوله والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اللهم ازعنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع فنته ونصرة دعوته اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم انصر دينك وكتابك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 الله يعلم ما تصنعون صاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج سلطان الشهر وختام حاربوه يا عداه كلنا اليوم آفداه واسمعون أبضى قلوب يبلغ الكون آصداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم آفداه واسمعون أبضى قلوب يبلغ الكون آصداه كل باغنال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبات يداه, يداه ويحقوقو من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وأشداه ويحقوقو من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وأشداه والاد امها من من ثرى مكه تفاض النور يجتازه مدار ايوج من غورده من ثرى مكه تفاض النور يجتازه مداه اسالوا كيف ابصرت نداه بالغ البذلا جميعا وانتهى ثم ابتداه فاسالوا التاريخ ينبئ كيف ابصرت نداه بالغ البذلا جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى, وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيرا فاستبانوا بهداه كانت الأفكار الافكار اسرا حررتهن يداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرا حررته النا يداه من ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلفا حداه من كان قبرا ثم أحياه